مُطْرِعِينَ مُقْنِعِرُو رُؤُسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفِئِدَتُهُمْ أَوْآ وَأَنذِرْ وَلَمُورًا بَنَاءَ خِيرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبَ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِرْنَا تكن وان تنيع الرسل اولم تكون انقسمتم من قبلكم وَسَأَنْتُ فِيمَ سَأْقِيمُ الَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَسَجُدْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْ வக்கத மூ மூலி மூன மூ بَلَىٰ إِن كَانَ اللَّهُ بِعَهْدِهِ حَقًّا ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ يَوْمَئِذٍ بَ لِلْأَرْضِ وَإِرًا الْأَرْضِ, الأرض وَالسَّمَاءَ وَذَرَزُوا لِلَّهِ وَاحِدًا قَهَاوَ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ ترابيلهم من قطران وتعشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت <تصفيق> إِنَّ اللَّهَ أَسَرِّيَ الْإِسْتَأْ <الحساب> قُلْ لَمُؤْمِنُ أَنَّ مَا غَوَاء إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلَا إِلَٰهَ كَرَؤُلُ الْأَلْبَ